الباب الثلاثمئة باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه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 وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكئوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فإن لم يجد أحدكم إلا ان يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم رواه مسلم الفويسقة الفأرة وتضرم تحرق